وعن ثابت من ثوابت اليقين حديثنا عن اكسير ا ل ح ي ا ة حديثنا عن لب ا ل س ع ا د ة وعن جوهرها وعن روح ا ل ع ب ا د ة وسرها حديثنا عن مصدر الامن ومنبعه اعظم ما في الوجود ايها المستمعون واجل ما في الدنيا واحلى ما في ا ل ح ي ا ة حسن ا ل ص ل ة بالله جل جلاله وجميل ا ل ع ل ا ق ة بالمولى عظيم شكره وذكره هذه أ ص د ق ل ح ظ ة يعيشها عباد الله تعالى تخيلوا معي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة تخيلوا شخصا بائسا محبطا متضجرا لا يرضى بشيء وفي كل شيء له مقاله ة ل س ا ن دوما ناقد ونفسه دوما ناقم اذا دخل دخل ناقما و إ ذ ا خرج خرج متضجرا ما هو أ ب ل غ وصف نصف به هذا الشخص أ ص ف ه و أ ق و ل بائس تعيس شقي ما أ ش ق ا ه أ ح د ولكنه أ ش ق ى نفسه وما نكد عليه أ ح د ولكنه نكد على نفسه وما أ ت ع س ه أ ح د ولكنه أ ت ع س نفسه بنفسه أحبة الكرام في إ ش ا ر ا ت ت أ م ل ت في الناس في طرائق تفكيرهم وتعاطيهم مع ا ل أ م و ر فوجدت أ ن سبب بؤس الناس وجدت أ ن مصدر شقائهم كله يدور حول معنى واحد عدم الرضا بما قسم الله وعدم النظر إ ل ى نعم الله ومن ثم عدم شكر هذه النعم هل عرفتم عنوان ا ل ح ل ق ة عنوان ح ل قيدوا ت ن ا ق النعم بالشكر نعم نعم الله علينا ك ث ي ر ة و ا ل ا ء ه ع ظ ي م ة وعطاياه ج ل ي ل ة منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها إ ن ا ل إ ن س ا ن لظلوم كفار وما بكم من ن ع م ة فمن الله و هو الذي أ س ب غ عليكم نعمه ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة و ع ل ا م ا ت وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم كما في صوره النحل وصوره النحل هي صوره النعم فيها كثير من ذكر النعم بدءا من أ و ل ه ا وهو الذي سخر لكم البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحم ا طريه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى ا ل ف ر ك ه مواخره فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون حتى في آ خ ر ه ا عدد عليكم النعم ا ل ك ث ي ر ة ولقد أ ر س ل ن ا رسل ا من قبلك وجعلنا لهم أ ز و ا ج ه وذريه أ ف بالباطل ي م ن و ب ن ع م ة الله هم يجحدون ويكفرون هي آ ي ة النعم وسرابيل تقيكم ا ل ح ر ة وسرابيل تقيكم ب أ س ك م فبالتالي و إ ن تعدوا نعمه الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم وفي س و ر ة إ ب ر ا ه ي م إ ن ا ل إ ن س ا ن لظلوم ك ف ر صحيح طيب ما هو الشكر الشكر ظهور أ ث ر ن ع م ة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبه ت وعلى جوارحه ط ا ع ة وانقيادا الاعتراف ب ن ع م ة المنعم على وجه الخضوع له سبحانه لذلك يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم تعددت عبارات العلماء في الشكر والشكر يدور على خ م س ة أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن الشكر الاعتراف بالنعمه الجاحد لا يعتبر شاكرا إ ن م ا يعتبر جاحدا و ب ا ل م ن ا س ب ة عكس الشكر الكفر و إ ن تشكروا يرضى ه لكم ولا ي ر ض لعباده الكفره و إ ن تشكروا ي ر ض ه لكم ف إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا فالشكر ضده الكفر إذن الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن الشكر الاعتراف ب ا ل ن ع م ة تقول ف ي ا ل أ م ر الثاني الخضوع للمنعم ا ل أ ن ع م عليك تخضعله ي والثالث حبه والرابع الثناء عليه أ ن ع م عليك تقول انعم علينا ودانا وسوالين والخامس وهذه أ ه م ه ا لا تستعمل النعمة في عصيان أن أنعم من تستعمل ل ع في ي ك إذا ا أردت أن تعصي ل ل ه فلا تعصي الله تعصي بنعمه م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا كثير من الناس يحارب الله بنعمه مثلا واحد ربنا اداه مال كتير وعربيه سمحه يشيل بيها البنات ويرشبيها الناس ويتزلف بها إ ل ى المسؤولين ويرتكب الفساد ويكون بعيد عن ط ا ئ ل ة القانون وعن ط ا ئ ل ة ا ل م ع ا ق ب ة هذه م ش ك ل ة م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا أ ن يحارب الله بنعمه و ا ح د ة ربنا اداها جمال ن ع م ة تطلع الشارع ممكيجه متزينه يعني أ ن ت بتحارب الله بنعم ه ثالثا واحد ربنا ادعو ص ح ة وعضلات و س ا م ه يعصي بها الله واحد ربنا ادعو شباب وهي ن ع م ة يقوم يستغل هذا الشباب في م ع ص ي ة الله تعالى واحد ربنا ادعو منصب يستغله في أ ذ ى واحتقار وفي التعالي على خلق الله وعباد الله أ ت ر ا ه قد استفاد من ا ل ن ع م ة وحده ربنا داو علم يكتمه ولا يبثه بل يلوي عنق النصوص ليزيف الحقائق ويلبس الحق بالباطل أ ت ر ا ه قد استفاد من هذه النعم و ق ص على ذلك نعم ك ث ي ر ة ي ع ص الله سبحانه وتعالى بها ا ل ربنا بديه ش د ة يجيب فيها الكلام الفارغ ربنا بديه مال يعمل به حفلات و ي د ط ي ه ن الغنا س ا و ن اللعب س ا و ن ا س ا ل ك و ر ة و ن الباطل س ا فبالتالي أ س و أ شيء أ ن تحارب الله بنعمه ع ش ا كذا كنت اقول لك اجزوا دا تعصي الله بس ما تستعمل حاجه داك لها من النعم في معصيته هذاك النظر ما تعين به هذاك الذكاء ما تخطط به ل ل إ ج ر ا م وهكذا طيب إ ذ ا زول عمل كذا سيحصل شنو يعرض ا ل ن ع م ة للزوال أ ل م تر إ ل ى الذين بدلوا ن ع م ة الله كفرا و أ ح ل و ا قومهم دار البوار اعرضوا ا ل ن ع م ة للزوال و إ ذ ت أ د ن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولما شكرتم ما ق ا ل ل ه ما م شكرتم قالوا كفرتم ل أ ن كفران النعم نوع من أ ن و ا ع الكفر وهو ت غ ط ي ة ا ل ن ع م ة بعدم الاعتراف بها أ و بعدم الخضوع للمنعم أ و بعدم الثناء على المنعم أ و بعدم حب المنعم ل أ ن ه أ ص ل النعم ً ا دي كلها من ربنا كذا نحن ن ج ي ف مع النعم دي ش و ي ة وديكم أ مثال واحد م ش ا ل دكتور بتاع ا ل أ س ن ا ن ي غ ل عليه أ س ن ا ن أ و ل حاجه ة حاجة. الم السن ده دوروس ده او حاجه م ص م ف ة ا ل أ ل م وعدن ي عصب أ ل م حار شديد اي زول تلقاه م ش ى ا ل ع ي ا د ة بدري بتاع ا ل أ س ن ا ن ه معناه ب ا ل ل م ا ن م لا ن ف ع الصعود لا ن ف ع الهبهان لا نفعل الجرفه لا ن ف ع الجرنفل لا ن ف ع أ اي شيء مشى الدكتور الدكتور تخيل تنتظر الصف و ي ج ي ا ل دور يدك ي ح ق ن ة ح ق ن ة عديله اسمها البنج ويجلس دك ب ر ا لانه ر ب ع س ا ع ة على ح د م ك الملك ده ي ت م ل ل د ي ا الملك سيعمل ل د ي م ا تحس ك س ي تجي ي ق ر ي ع ل ي ك ا ل د ر س و ي ع ا ف ر ك ويعمل لك ويعمل لك و ي ه حق ا لك ش ف و ح ق ا ل ل ر ويعمل لك ويعمل لك خمسين أ ل ف أ و خمسين جنيه ت د ي ه ويسلمك ا ل د ر س في يدك تشكر وشكر و ز ت ن و مرتاح م تقول ل يا دكتور طيب الله يحب كيف ش ك ر ت في الدروزه س دي نركب لك الدروس ويحب ط ي هل الشكر ت شكرته ه انه يقول في زون ن ن م الدروزه شكر ا ل جل لي يا الله نشكرك على ه يا أسناننا نشكرك و س ويحب ن ي الشكر ي في ا د فينا عنده أسنان بتاعت ل ل التي ب ن ت ر ب لبن ت الأم ما ت ص ل ح د ي بعدين لك قدام ربنا ب ب د ل ه بدون أ ل م سبحان الله بدون أ ل م كل ها ت ق ع وكل ح ل واحد يقوم لك دروس و ي ج و م لك سن بتعلم تكد العظم ده وتكد الدوم وتكد أ ي ح ا ج ة شكرت الله شكرت ربنا شكرت الله سبحانه على ذلك وبالتالي ت تعريف الشكر طيب ربنا د ا ي ن ا نشكر بس ما يفعل الله بعذابكم إ ن شكرتم وامنتم بس ربنا ه ك د ه واشكروا لله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون يا ا ل سلام الزلما ي ت أ م ل في الشكر ده بذكر ا ل أ ن ب ي ا ء الشاكرين و ع م ل و ا آ ل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله قال كده يا موسى إ ن ي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين و إ ب ر ا ه ي م كان شاكرا ل أ ن ع م ه اكتباه واصطفاه وذريته من حملنا مع نوح إ ن ه كان عبدا شكورا يا ا ل سلام ا ل أ ن ب ي ا ء شكر والله ما قصرو ا وشوفو الزول مش بياكل ويتمتع ويشكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال و الحديث في ا ل ت ل م ذ ي وعند ابن ماجه حديث اسمعه كويس قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ا ل ط ا ع م ا ل ش ا ك ر ة ل ه من ا ل أ ج ر مثلما للصائم الصابر عليكم الله شوف ا ل ن ع م ة الكبيره ذ و ل ما أ ك ل ن ه ا ي ة و ذ و ل أ ك ل وشبع لكن قال الحمد لله زي ما بقولوا هالنا السودانيين بقولوا ي بيقولوا شنو بعد ما ي أ ك ل و ا بقولوا ي أ د ب ه ا ن ع م ة ويحفظها من الزوال يا سلام ذ ك ا ل أ م ن ا س واعين في ق ص ة لطيفه الرسول في الصحيحين ا ل ق ص ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان عند واحد من أ ص ح ا ب ه كل يوم ب ي ل ق ا ه يقول له يا أ خ ي كيف أ ن ت فيقول بخير أ ح م د الله حسنا واحد الواحد قلت له اها كيف قوالي يخش عليك في ا ل أ م و ر كيف يقول لك يا أ خ ي حال واحد يقول لك زي الزفت وزفت حسكما بقولو كذا واحد بولد ي ب ل ت اشاكل بوشنو غايتو الحمد لله الحمد لله غايتو شنو؟ يا ربنا بيفهم او كلام زيد يعني يعني الحمد لله نصنصياني غايتو الحمد لله يقولك يا سلام و ل ا ك ل ا م معك بعدلو شوف يا الحمد لله يا غايتو اختار واحد فيهم الحمد لله الحمد لله、آخر. ل أ ن ه في ح ا ج ة مهم ة في النعم بعض ما تراه أ ن ت من المثالب والمصائب هو نعم من الله لك يعني ربنا ج يصرف ب بها م ص ي ب ة أ ك ب ر عنك يشيلك من عمل عشان تمشي عمل ت ا ن ي ويفتح لك به وكتير و ا ل أ م و ر بتاعتك تفتح وتبقى ح ا ج ة أ ع ظ م مما كنت فيه و انت مما شالك من العمل بتكون متضايق ومضجر و ده حياه والحياه ق ف ل ت في و ش ي والدنيا ما عرف ا ق ف ل ت في و ش ي ل أ ن ك لم تعرف ربك لم تعرف الله وكيف يتعامل معه فكان يقول لرسول ل الله بخير و ح م د الله فيقول لرسول الله جعلك الله بخير الله جعلك بخير في م ر ة ا ل رسول ا ل ل قال له كيف أ ن ت فقال بخير ان شكرت ز م ا ج كان يقول بخير أ ح م د الله قال بخير ان شكرت ذي زي غايته ا ل ح م د لله ي ع ن ي يا هذا ت هو ا ق ا م ر س ل م ا ق ا ل له جعلك الله ب خ ي ر أزود ي م ك ان ب ي ف ر ي و م ي الله بدعاء ر س و ا ل صلى ا ل ل ه عليه و س ل م ي ق و ل له ج ع ل ك الله بخير ي ع ن ي م ع ن ان ش و ي ع ن ي الله يجعلك في خير د ا م ا و ل م ي ج ع ل ه ف ي خير م ا م ع ن ان ه م يكون الله ا ت بهذا ت م المسلم خير ر قام س ما قام علق لماذا لم تدعو لي, قلت لي قلت لما ت د ل م ت د ع لي لما ت ع لي ا ت لي لما ت ع لي لما لي لما تدعو لي لما ت د و لي لما تدعو لي ل م تدعو لي لما أ د و لي م د ع لي لما ت د و لي لما ت ع لي ل ا لي لما ت لي ل ا تدعو لي لما تدعو ل تدعو لي تدعو لي لما ت د ع ن لي لما ت ع و لي لما و لي لما د ع لي ل م د ع لي ل م د ع لي لما د ع لي لما د ع و ي ك لما ل ن ا س ك ل ه م إنه ا ل ل ه أنعم ع لي لي لي د س نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه طيب دا اقول لكم ح ا ج ة نحن نجيب مع الواقع بتاعنا ش و ي ة أ س ر ه عند طالب نجح في المدارس وربنا نجح أ و ل ا ك م كلكم إ ن شاء الله طهيرين من الفرح تمام كيف لاقوا ل ن ع م ه دي طوالي ي ج م ع ا ل ن ا س و ي ع ز م ه م على ح ف ل ة اسمها ح ف ل ة النجاح بطاعة ولا معصية عليش سؤال مباغت. ربنا بيرضى الكلام ولا ما سؤال م ب ا غ ت ربنا بيرد الكلام د ه ولما ا بيردعو الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بشرف ولما ا ب ش ر ف ه يا أ م ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما تدعو ب أ ل س ن ت ك م إ ن ك م بتحبو ه وفي المحكات ا ل ع م ل ي ة في ا ل أ ف ر ا ح والاتراح والقضايا ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ت ج د ا ل ن ا س غ ل بونا وين سوشن وين سوشن طيب و ا ح د عموله ع م ل ي ة ونجحت وطلع من الموت انا جامل حتى ا ج ي اني م ل و ل ك ر ا م ة وما ادراك مال ا ك ر ا م ة او ب ي ع م ل و ا ل ر ح ل ة وما ادراك م ا ا ل ر ح ل ة ت خ ي ل و الليام ا د ي ا ل س م ا ي ة رد بنجاب ا لك ذ ر ي ة ومرجلك كويس ومتعبت ا في انت مرجلك ب ن ا ادم م ن ط ت ع ي و ن ه حواسه س ل ي م ة ما متخلف ما في تشوهات يعمل ح ف ل ة للسمايه يتم الرجال والنسوان وجي واحد يغني والموسيقى شغاله ة د شكر الله ب يشكره كده هل ربنا ب يشكره كده على نعمه على هذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة ن ع م ة الطفل الذي خرج بكامل هيئته وكامل خلقته ما هكذا يشكر رب العباد يا أ ي ه ا العباد طيب في شكر ع م ل ي في سجده اثما س ج د ة الشكر كما جاء في حديث أ ب ي ب ك ر ة الثقفي و هو نفيع ا بن الحارث قال كان إ ذ ا جاء أ م ر سرور أ و بشر خر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لله السلام إذا الناس يشكروا الله ا ل س ج ولكن د ا ش ر ده هو الحاجة ا ل في ا أنا لا ا س ن ق يقول كثير ل ل ي ا ح د ي ق و لك ان ج ح ت طوال ي خ ر و ب ع د ي ن يخر الساجد ا ب ل ن س ب ة ا ل س ج و د ا ل شكر لا يحتاج إ ل ى طهر ا ة كامله ة ل أ ن عبادة ع دي م لانه و م ة أحب ل ا س ي ع ر ف و ا ي س ج د و ا ده السجود ع م ل ي ك ا ن ت أم م ا ل ؤ م ن ي ن ع ا ئ ش ة ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ا ت ق و ل ل ل ه د ر ه ا م ا ا من عبد يشرب ل م ا القراح ء ف ي د خ ل و ب غ ي ر أ ذ ى ويخرجو ب غ ي ر أ ذ ى إ ل ا وجب علي ه الشكر يا خ ل مو يدي تخش و ت م ر ك والله كمان ر ج د ت أ ل م ك أ ل م والله ل ا ي ع م لك ل عمل يرايشن ي ر ك ب لك ق س ط ر عديل شوفتك ي ف ت ق و ر ي ب أ ع ل ى صوتك يا خ ح ش ي د ا ب ي ط ل ع تشربو مو يا ص ا ف ي ة و ت م ر ك ب غ ي ر أ ذ ى يا سلام يا أ حي أ ح ي ا ن ا بعض الناس ل ل أ س ف الشديد ما بيهتم بهذه النعم ولا يلتفت إ ل ي ه ا ولا يعظمها ولا يعددها وهذا باب من أ ب و ا ب الزوال جاء رجل يشكو إ ل ى يونس بن عبيد رحمه الله يشكو من سوال ء حال فقال ل ياخي يا ي أ يدك ذي أ ن ا عند زول مشتريه اليد الواحد ة قل ا لي ب خ م س م ي ة تبيعه قللا قلت ا طيب العين الواحد ة ب خ م س م ي ة قال ل لا طيب اضانه ل أ ا ل و ح د ة ويتكلم وب... وب... ب معه عن أ ع ض ا ء ا ل ظ ا ه ر ة بس قال ل ي يا أ خ ي أ ن ت تحمل ملايين وتشكو ايها ي ي ن وتشكر أ العباد نختم حلقتنا عن الشكر قيد النعم ة بالشكر ب أ ن الشكر منهج لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس نحدد عند داود أبي و الترمذي ورواه البخاري في ا ل أ د ب المفرد معناها الشكر ينبغي أن يكون ن ه ج ان ي ب غ يكون أن ي الشكر طريق عندنا من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى لو دايرين تشكر ربنا يوميا شكر يرضاه هو أو بأحد من خلقك فمنك وحدك من فمنك خلقك ل ا شريك لك فلك ا ل ح م د ولك الله ش شكر ك ر فقد أدى أ أ يومه س ا ل ل تعالى اجعلنا واياكم من الشاكرين أ ت ر ك ك م في حفظ الله ورعايته على أ م ل أ ن أ ل ق ا ك م في ح ل ق ة ق ا د م ة من حلقات إ ش ا ر ا ت أترككم ورعايته وبركاته ورحمة عليكم والسلام في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله、وبركاته.